يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ربما قد جعلنا عليها السياسية وأفضلها لتطفئ وأنصرنا عليه جارة المسجين منضوذ مسؤولاً بك وما هي من الظالمين هذا الحديث محمد الكاتب قادم إذا قلت بطر الجميع كل من لك عدد الجميع وكل من يدخل أسناء الأدراس هذا المصدر يقرأ إذن الجميع وكاهية من الضامنين البعيد هذه التعلاق يحدد بها جميع الأدراس ما هي أقول حتى القرآن وما يصنع وما لا ينفع الله قلت قاسي يا ربين أشد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 لو انزلنا هذا القران على جبل لو انسان خالفان متصدق منه و هذا الانسان افضل من الله فما كانت لهم يوم الدين الا ان قالوا ما لفعل الصوت الا ان إلا إلا قالوا انا قال إلا إلا كنا ظالمين انا زلنا ما قالها قبل لا تعزم من بعزم. لا. ربنا إذا ربنا أخذنا وإذا فضحنا وإذا فضحنا وإذا فضحنا ماذا ايضا فضحنا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ حيوده؟ حيوده لا لا هل لا, لا سبحانه الإنمي كنت من الضرصة؟ لكن في مائة العزاب جل نهاية؟ ماذا؟ ما كان دعواهم إذ جاءهم بالسنة إلا الى هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك ربيه هناك من هناك من هناك هذا هناك من هناك من هناك من هناك هو هناك من هناك من هناك من هناك من بالفشال، بالسفار، بالانحراف، بالخمرة، بالزينة، باللواط، بالرغب، بالكنار، بالسلاف، بالكل سنة بالسلسلات، بالفيديونات، والفيلات، والمثلات بصعب دائماً بصعب نجاح، بصعب ما أقول يا ما مرضوه، أحملوه، سلموه للشيطان ما علمه بنا الله. تركوه مئة في التبرج والفرق والقمر والحجيب ووضع فيه ضرب الله ضرب شريعه الله ضرب الناس صدوه من سبيل الله الوسائل الله من عن دين الله والقلالة والسينمات والسلسلات والحامات والسوبيلات كل هذه كلها ما صالة عزيزة الله رمضة رمضة الناس يبعانكم عن شريعه الله حيحابوا بينهما ولا شبيعة الناس شبيعة الناس تصريحنا وكانت سعيده الدنيا للحقيقة أنا أعرف هم هم هم ما هذا إن فلا نفسي العالم كله مهدد بهذه الكائفة وثم قررت الألمة والآذيين في الضوطة <تصفيق> لا وقال من كل سنة بكل من عشر هذا القرآن بكل من قرأ هذا الإساقين أولئك ما تنبادوا وشرعان نزل قابل يقاطب هذه المسرية يدرس وما جرى على الإلهي في زيارة وإياك الآن يسمعي يجعب فلما قال بعد الحالة هذا النسبة إلى الدنياوي. العدد الدنيور قال لنا الآفرة صفحة أخرى قال هذه معامله الله يجري منها الظالمين؟ الدنيا ثم من دور الآفرة نفضر من المال يجري من الآفرة الظالمين قال لنا الآفرة قال لنا من المسألة القضية للتدمير الدنيور لا فلا الذين أرسل إليهم ولا مسأل من المصلين كل من بلغ من جاوة. كل من بلغ من الرسالة أصحاب هذا الذين ارسل اليهم ولا مسأل من المصلين في الله المرسل إليهم سونون هل أجبرتم جئ اسم رسالة ربكم اقاييد عبادات معاملات اخلاص من هذه اللفظ هل صدقتم ام كذبتم هل عاملتم ام كبرتم هل صدقتم ام عرضتم لا لن لا تسالوا ثم يسال المرصدين كذلك ماذا انجبتم ما انجبتم لا يقول لهم سبحانه وتعالى اذا اجمع الله الرسل فيقول في هذا اللفظ فهو عادل النظر فيزدهم ماذا انجبتم ماذا أجابكم هؤلاء؟ إن الله يعمل أن تقول الله محمد يعني هو حين ماذا في ثلاثة مجال النياة يعلم على ان هذا المرسل يمر طاقش يما يجمع الله الرسل فيكون ماذا أجبكم ويما يناديا يمكنك سليكون ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ فقل ما لا أجبت النورثمين ما لا أجبت النورثمين ونقالها لنسأل من الذين أرسل إليهم ولنسأل من رحم درج منها يسأل سبحانه تعالى أخراط وجمعات وأمر حتى يسأل الرجل عن عينه يسألك الأصل عن عينه عن مها التي أنعم فيها عليه عين بصر سمع لسانك تعفير مال كل شيء سلام يسالك ماذا تعجب يا بني اما من عمله سبحانه وتعالى علينا هي ان اناس اجل يسالك عن ولدك عن زوجتك عن جارك حتى عن صديقك عن اهل حتى يسالك الرجوع عن اهل بيته كما تقر بك من لا بد ان تسال تسال عن كتاب الله هل تدرسه؟ هل تنتبه؟ هل علمته؟ هل تعلمته؟ هل علمته؟ هل تدرس منه؟ هل تدرسه؟ هل تدرس في لا لا أسئلة أسئلة كثيرة كثيرة جداً على الناس في في لا في لا في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في وإنما يُفضل في الزناد العالم ومجاجد وظائم يُعذفه من عمل أعطيتك واعطيتك واعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك بعد بأجل بأجل بأجل ماذا بعد ربي فقالوا يا ربي أنه نرى أن كذبت فلان كريم فلان وقد اخلص اجره انطلق به النار. من القبر زر كده كل ذر عالم اعطيتك اعطيتك نعما من غير كذا كذا كذا كذا ما شاء الله من نعم كل نعم نعم نعمه قطعه وما فيكم من نعمه حتى كل لحظه نتنفس ونشرب الهواء والله انا غرق الناس كل قطره ما تشربها نعم كل نحلة تعيشها في هذه الحياه نعم ليل اعراض ليل جذف واسح خطر حبور جدا لا ثم نعم كل مرة من نعمه تسال عنها أنت بيك ملايين الملايين بلايين البلايين البلايين الخلايا كل خلية نعمة في لحيطها وإيجابيها ثم استمرارها في بقائها ثم ثم لا بد أن نسأل الله. لهذه المسألة جوانبها. ما هي؟ إذا قال فلا نسأل ربنا يرسل. والله والله جوست. والله نسأل من المرب إليه ولا نسأل يرسل. صدق لا تصدق. ربنا يرسل. بان هذا السؤال جاء. آمنوا أنتم به. فلا الذين ارسل اليهم ولا نسأل ثم قال بعدها هل السؤال وشأن جهل ربنا يريد أن يصفع ما هناك من خطايا مفهومة عندك لا ربنا يعلم الخاطئ سر وما تخفي السجود ما زلناه ما هذا لا في السجود ما هذا ما زلناه في ما خالد حتى على الإسراء يا يعلم قال هذا السؤال عن إيه معجر ليه؟ ليظهر العدالة الربانيه يوم الشساء لأنه يوم عمال وغنية ده العداله العدالة لابد أن يجعل صمارك ويسأل الرسل يسأل الروسل وكل واحد واحد يتقل والقرب بنفسه حتى إذا حاول الجسمان يقسم على فيه وتكلمنا أيديه لما صنع على أفاهية وتكذبونها أيديه وشبه أرجوه وفهود شهود كثيرة الملائكة ثم الأرض المكان ثم الزمان ليل النهار ثم إيش؟ ثم الجوائر ثم الرسل والدعاء كذا ثم رب العزة وكفاف الله فهذا السؤال من أجل فطيقة من أجل إقانوة الحجه من أجل التوبيث من أجل قطع الأعضاء لا من أجل الجهد. الله هنا. إليه الجاهل الله يجعله وكيف هنا. هنا فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسأل من فما فلنقصلنا عليهم بعلم بعلم يقص علينا سبحانه كل ما اعملناه كل ما اتقدناه كل ما اتقلناه كل ما اقتربناه خلاصة مطمولة ومرضوط صحيحا باطل ومرضوط عقائد عبادات معاملات اخلاق كل شيء فيه الصغير والكبير الدقائق سبحانه وتعالى يعلمها البيئة في وصية الصالح لبنيه يا أمي إنها إنساكم افتالوا حباتهم من خرده فتكون في صخره أو في السماوات أو في الأرض حبا حبا حبا حبا من ذكيحة ذكيحة ذكيحة ذكيحة أتينا بها أتينا بها وحاسبنا أهلها وكفى بنا يفعل يتعم الحاسم الحكيم هو الله قال فعلنا فلنقصلنا عليهم بعين بعين اخصوصتنا نصحوها بالعين علمنا احاطتكم بكل شيء اننا مكشوفون اننا مكشوفون اننا مكشوفون اننا هو ربنا يعلموا كل شيء يعلموا السر الأخضر يعلموا السرات والجهرات والجهرات قال هو مات الله ما حين كنتم تختلفون الجواب هل تطيعون الله عزيزي تشكرونا ما كنا خائفين عنكم بل كنا حاضرين معكم وهو أفضل إلينا ما يعني لا. لا. نحن نذيب نعم نذيب ولذلك نحن نرد على الليلة الذين الليل يقولون الإنسان ايه؟ خليفة الله في القرآن ما هو الخليفة؟ الخليفة الذي يكون فضائف وهل الصحابين؟ وما تكون في شأن وما تكون منهم القرآن ولا تأملون من عمل إلا ذنى عليكم شهوداً التصدير ما يعزونه ما دي عن ربيك من المثقان برا تستنواتك في السماء استنواتك ولا بالأرض ولا أصعر من ذلك ولا أكبر إلا في زيادة زي زي على العلم التفوح مفتوح! خلاص! يا عبد ما يطلح عبدا كل مكتوبات تنحى إلى كتابة ربينا ماذا اليد على علمه جوابك إذا كل هذه الإدارات هذه تحريرات هذه إيقاظ إيقاظ لنا تنبيهات لنكون على حضر وحسسا قطع الحجم ما يجي واحد منا ما يجوه أنا أجنعني يعيني والله يجب أن يكون أبعالكم وفاعدتونا فاعدتونا ليه يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الرسل الرسل قد بنّاه ونحن قد بنّاه فلذان أبنّاه كده؟ اللي جبان فالنقصتنا عليهم البيعين وما كنا بائنا ما كنا دركنا ليه لان ربنا يعلم كل شيء وعنده المفاتيح وغير لا اله الا الله يعلم يعلم الزمان والمكان الحاضر والمستقبل زمان اوقات الماضي والحاضر والمستقبل العالم من غيره و يعلم المكان من جهاز الكم ويعلم الزمان الماضي والحاضر والمستقبل هذه المجهولات وحتى ابن الله الله عنده المفاتيح هذه المفاتيح إذا لم يفتح لنا نحن ما نعلم شيئا حتى يفتح لنا ورينا حتى الرسل ما يعلمون حتى يفتح لهم الرسل بطبيعة البشرية على من عالم الغيب فلا يكون علاقيته أحداً إلا من الصدر بقوة ما الوصول نعم وما يكون أفضل ثم بعدها السؤال بعد السؤال بعدما يسأل عن الصغير والكبير عن النبيل والتطمئ قبل ما عن أقوال ومعاملنا عقائدنا وإباداتنا ومعاملتنا وإخلاقنا يسأل كل شيء فتثبت الأعمال يثبت يس... ما يثبت ويثبت ما يبطل ثم ياتي الميزان ويثبت من حسنات العنسيهات ياتي الميزان من الاعمال الأعمال مباشره والوزن يجمع من الحق إذن الحساب صادق وزنه والوزن كيف تبهد الميزان ونضع المواردين بكسر ليوم القيامة فلا الله من نفس الشيئة وإن كان نتقال حبات من خردل من عمل حزن أو سيئ أتينا بها وتفى بنا حزن وهنا قال والوزن القيامة الحق ان الميزان حقه من حق ولا باطل حق هدم والحق شيء ثابت اغنى ولا تلقي الميزان ثابت وثم متلبس هذا الميزان بالحق ليومئذ ما ينبغي لا الوم اليوم وما ينبس برعو الله وضمام جاء الله قل مرات هذه ما بيش باقوالها لا بل هي صيرة نسبه مثل حداد وقراد وخيات أي من صاحب حدها كده ما هو خيات وكثيرا خياتا لا كذلك هنا في الله الذي يكون لا ينسب سماما من الظلم إن الله حرم الظلم على نفسه حرم الظلم على نفسي وجاع بينكم محرم فلا قربان اذا إخواني الوزن حقيقه الميزان لو اكتفيها في وزن الميزان فقال ميزان ثوال ميزان ايه صح قطاته او طماط لا لا ندري في هذا الميزان والدليل عليه ان, أن الوزن يكون الوجه يكون إخواني ليش؟ يكون من اعمال ويكون من اقوال ويكون الوجه ليش من اشخاص ويكون ليش للصحائف؟ حتى الصحائف تقول صحيفة تقول حديث البطاقة معروف حديث البطاقة روى الإمام أحمد وغيره. حديث البطاقه يعني يوسل برجل واحد فواحد يعني عن الجنس يوسل به حدثنا رسول الله عليه وسلم، وعن الجنس كما قلنا نعرفه افعال الله كلها ما نعرفها افعال الله وذات الله وصفات الله ترى لا ترى كل فعل الله كيف؟ بس. فذاته كصفاثي وفعالي يوم نعرف ذاته نعرف صفاته فذاته مجهولة نؤمن بها في وجودها ولا ندركها وعقامتها فكذلك صفاثي المهن الوزن الحاق قلنا تنزم أو لن تنزم الكثير الكثير من من لا عقل لهم يقول كيف صلت وزن هل نعلم كيف الزكت وزن كيف يعني الكلام وزن كيف يعني المعاصر بالزنة والخام ووريدة والقمار والقصير من الأعمال كيف سوزن هذه نقول له هذه حقائق ما نعلم بيه يجب أن نؤمن بها لأن الصادق المصدوق اخبرنا بها عن طريق ربه وخالفه ربنا هذا الوزن وفي الحديث أن سورة الفقرة وآل عمران يتلعني كأنه غمامتان غمامتان فبالله صاحبه وقيمة صاحب صاحبهما كان يدرسهما وكان يذهبهما وكان يعمل بهما وكان يدلق ما فيهما سبحان الله يحجان يعني يضللاني الناس الحاضر الناس الحريق والشمسده من الخلائق او وميليه وهو مضلل بيه سبحان الله سوره الفقرة والأهل عنه سبحان الله فكذلك أعملت في الحديث الصحيح روى التنميلي وغيره أن المؤمن يكون فيه يكون يعني في القبر وثم بعد السؤال وكذا ها في قبره ما البصر ثم ياتيه رجل مؤمن ياتيه رجل بهندام جميل وصوره جميله وطيب ما شاء الله في حقيبه فيقول له ابشر فيقول بشرت الله ورسوله من الالف فيقول انا عملت الصالح رجل, رجل انا عملت الصالح والكافر والفاسق الوجه من عكس ياتيه صورة في صورة قبيحه بجندان خبيب ولا يجب لله ويخيه ليحفظ قدنا ويقول لو أنزم بكل مسهرة الله مستردنا يقول أنا عملت الطاعة لو أحسن كنت حسن ما هو له شيء سيكا مقبرا على الشر مدبرا أهو خير أطمئة أطراف الحديث هذه الأعمال تجسم أو لا تجسم يا إخوان تجسم وكذلك أيضا <تصفيق> قالنا حديث بطاقة هي قام حديث بطاقة يوسف الرجل ليحضر ميزان كذا كنت سعى سعى سجى ويشوفها هالسجى الأول هالثاني كلها عاصم كلها عيشه وذا كلها حياة قليرة مكنا سوتها سعى سعى ساره لحظة ميزان والله ما في ومن ذلك ظلمة ملائي كثير قل هل تنكي في هذه ؟ لا تقدم ولا تنكي يقولوا ما هذا ماذا ماذا يجيب معروحه هل بقي لك من حسنة ؟ هل عندك من حسنة ؟ يقول نعم لا مليئ. حزن. من مليئ عندنا حسن من حسناته ايه ؟ يخل سجل واحد أشميه لا الا الله محمد رسول الله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 هذه السجنة كلها بطيش لأنا لأ بضغطيك يا خير هيا يا خير سطيش هذين صحاة كلها وهذه في ويقال لا يدخل معز من الله شيء لمغرد معز منها. لا يدخل معز من الله او مع ذكر الله شيء وفي روايه لو يوضع مع صحيفة ظهر الله خير بيدخل تسطر هذين لا بطيش هذين كده بين الوزن الوزن حق ولا لا الوزن حق الطيء شطر الايمان والحمد لله ايه سنلغه الميزان سنلغه الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن خطب لي ما ختمه البخاري رحمه الله كتابه الصحيح أيه. ولعل انه صاحب يعني بلوغ المرام اذا سهو اظن انه ختم الكتاب في هذا الكتاب امام البخاري الى ان ورد لله ورد في الحديث أن لو وضع الرجل بالرجل ويوضع بين الكفتين وياتي ملك ياتي الملك لينادي يسمع كل الخلق ينادي ينادي هل هذا الناجح او راسل هل صافي تستطفي الامتحان ولا ينجح مشى تبقى الشهادات وهذا هو تسليم الشهادات فيقول الصوت وارسل ما هذا الصوت ينادي القنفل من فصلت موازينه ينادي يلقون الا ان هذا الرجل قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا لا اله الا الله هذا يوم العيد والله يوم العيد ثم اذا كان يعني ميزانه يخبث موازينه ينادوا ويسمع الخلائق كلها لقد شقي ألا إن هذا ثلاث والجن يحضر الله عظم من القبيعة يا رب ألا إن هذا قد شقي شكاوة لا يتعب بعدها قبل الله نسأل الله العالم النزان حق والوزن يومئذ إذن الحق يوزن كما قلنا حتى الأشراف تنزن كم الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني في البخاري إن الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعضه في يوم خمسين كيلو ولا أنا واحد في يو كيلو ولا قلت خمسين عشرين سنة خمسين عشرين يعني مصيبة مصيبة لا يعني حتى السيارة في المرسيليس ولا بيجي ينزل يدي وتعمل فقر. ما ان شاء الله ان ذنب فقير وزملا ليلا اوروبا ما يقول الا رب انما يعني بعض الاطباء عملوش يشدو يشدوا شدو المعده وخلو يكتب خليلا كيف يكتب يعني يعني هذا يعني يعني هذا يكتب يعني هذا يكتب يعني واحد يعني في التناقص انقذنا عن جنس اخذ البغل لغايه ما يكتب الموتر سبحان الله انا فهذا إذا كان كافراً إذا كان مجرما منحرفاً لا يجرم عند الله إذا نقع لكن الرجل كما مقرسة الله لما لما الله المسعود كان يجني يجلي إيش؟ يعني يقطع عذن أراد عذن أراد يقطع وطلع وطلع في الشجرة وثم الصحابه رأوا ساقيه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 إنهم هو الراسي من, من إلى اصيل الى اصفق دمائه مفسر الايمان من اراد ان ياخذ القران غدا طريق في ياخذه من عند لا عنده ان ابن ابنك اوخذ القران كانما نزل من الله الان ياخذ الحديث الانسان هو الانسان نميز الشحم ن ن لا؟, لا, لا, لا كم واحد يكون كل واحد كل في الجسم ما شاء الله أي والله ما شاء الله أشم النحمة أشم الشعمة أشم نشم يشم الجمل يشميه أشم صبا ما شاء الله نعم بالإيمان بالإيمان الإنسان يزيد من أجرمكم عند الله واوزنه واشرفكم عند الله واعلاه عند الله رب ارتقوا الارتقاء من اكرم مدير في عنده الاذى في مثل فيلان يعني بالذات للامه لا يوجد اي عندي لا الا قيمه لا بالعدل لا ويمكن نجي بقولك ان ما له قيمه ما له بل وزنه نحن خداب نقول المعنى بالوزن الحقيقي والواقعي والوزن هو الحق ثم يكونوا فصوا فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه ايش فاولئك هم مسلمون هل افلح ولفلحنا هو هو المظلوم كلهم والنجم كلهم كلهم يصيب ويزعيم ويزعيم هل افلح فمن زحزح عن النار ارسل الجنه فقد فاح هذا هو الكون وشق القطه kan goed gaan niet die is er. Hij لحظة أسألني شعور أسألني لا أسألني إيش بالدنيته أسأل ما أشهد الله نعم الإيمان الحسين الإساني إن أكرمكم عند الله وأوزنتم وأشقركم عند الله وأعلانكم عند الله ما؟ أشقركم أكرم ومديمس عنده إساني لكل مثال في البلال يعني جدي الامه لا يزالي أم لا إلا قيمة سلاً بالإيجاب وإيجاب يجيب؟ ولا قيمة أخذني؟ ما عنده قيمة أعتمار فالوزن.. نحن كنا أفقوا بالمعنى بالوزن الحقيقي وملكيا والوزن يوئي بحق ثم يكون في الصن فمن ثقلت موازينه فمن تقلت موازينا ايه؟ فأولاء الكهربائي فالأفلا والفالأفلا هو هو المطلق من كل والنجم كله كله يخطي فلنزعيك ونزعيش كما نعمل هذا هو تباك فمن الظهز على النار أمثل الجنة فالباك قالوا الفوز وش قالوا في القبعة قالوا في القبعة لا لا شاء الله قاعدة ها هي الهدى ها هي الهدى الهدى الهدى من الفوز وفي النجاح نصح وبين لنا الشهاده فيها وتصرف فيها وتقول ها واقرؤ كتابي ها هين بس خف بجانب وتسلم شهادتك خلاص ها واذهب وادعمك الحفله من اهل البلد يعني النجاح اليوم وهذه الشهادات لا تساوي لا تساوي يعني هي غير الشهاده والنجاح والعلماني والملحي يمتين وجود الله عمي جاء هذا اشترك اليوم خلق اليوم الشهادة ايه؟ هذه الشهادة هذه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحين هذا هو النساء ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خفروا أنفسهم كيف خسروا أنفسهم سبحان الله أكبر منها سعاد نور جديد ما أقرى خاصيره سواء خاصيره الجنة ونعمها لا! خاصيره السكنة في جوار الله خاصيره الأشوار العين لا لا لا لا لا لا لأن لو الإنسان سبحانه الله مطموع ومخطور على أن يجريه لنفسه يجريه لنفسه وينفر لنفسه ويجريه لنفسه لكن تخصر من الشوء هاتفين الذين خذ الخاسر تأمن الخسارة الحقيقة الخسارة الحقيقية صار صار. ما هي هو الله صرف صرف ما اصطر مال صرف طريقة اصطر صيارة لا الخسارة هي هذه نعم ومن خذت موازين فولاتهم ومن خذت موازين فولات الذين خذتهم في جهنة وفعالهم تنفح وجوههم النار النار سنفرده في الكتب المزيد وهو فيها شارح كيف شارحون الفلوح في الصنع مرات الحولي لما تدخل الرسل من الجهنم الجي بي سير مكشور الاسماء هذه الشبه العليا تتقلص الى اعلى والشبه السوبرى تنخبط الى اعلى تتقلص هكذا تعيش نسمع الفلوح هكذا يسمع هذا التنفول هذا المساجد يسمع ذلك وقف يا جاهد ولا يذن الله ما سأل الله لا يستخدم ثم يرتفون أنا بسأل آية ما يا للعرض واجمع ذلك اكبر حتى تسور رسوله أنا بسأل آية تتالي وكذلك تتبون قالوا ربنا غالبت عليها سكركم وتلّم نحن تلّم وإجراءات الأخرى كل أقوم هذا المكان يقول لك كما يقول كما يقول يعني يكون مسائلين يعني ان المهزومون مسائلين يقولون الله يكون مسائلين يقولون ان يكون مسائلين يقولون ان يكون مسائلين في ان يكون مسائلين يقولون ان يكون مسائلين يقولون ان يكون مسائلين يقولون ان فهو عند الحسنات ايه؟ فهو عند الحسنات المعتزيني وعند, وعند السيئات جبري جبري فهو يتقلب حسب نصادقه هو والوجن يومئذ الحق فمن دخلت موازينه فاولئك هم ممتحون. ومن خفص موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك أولئك مع أولئك فيها هم إيه نعمل بإشارة بعيدة أولئك فمسافهم يفينوا فأولئك فأولئك فأولئك فأولئك هذا يعني بأكدوا سبروا ارصافوا ارصافوا لمداره الكمال أولئك ها سبحان الله دي هذا الجانب الجانب ايه الجانب المؤمنين أولئك اللذين ها اولئك هم مفلحون ومن خلفت موالد من فوق رائد هؤلاء جعلوا عرفه بارضوا في النار سنرزقهم في افضل الله بس الله الاخير فاولئك الذين خسروا انفسهم بين سبب يا ربي كل سبب خلفهم كانوا باياتنا ربهم كانوا يكفرون بين في اللغه العربيه الى اذنك ينسلون في الله إلى الى اعلى انواعه والانواع المشوهه الكفر والشرك بالله الكفر والشرك موجود من عند ولذا يكون ممكن ضل امام بما كانوا باياتنا التنزيليه وايش الكونيه والآيات حتى المعجزات آيات فهم كانوا تبين في كل الكلام كانوا بآياتنا والإضافة بتشريعهم اي لماذا يكذبون بآيات الله ايات ما هي تكذب بها آياتهم ما هي ترد بآياتنا الله بما كانوا بآياتنا يؤمنون ثم اخذ يعدد نعم سبحانه وتعالى انعم بها عليه وهي في الحقيقه مظهر من مظاهر من سياق لعباده الله يا فربنا يفتح عيوننا نحوها كي نذهب الى ربنا فيقول ولقد مكنا في ولقد ربنا يقسم ايضا يقول والله لقد مكنناكم في الارض نعم نعم الارض هو خالقها وهذا الانسان هو خالقه ما الذي جعله ممكنا يتمكن في هذه الارض ويستقر فيها ما الذي جعل لهم المكان في الارض والاستقرار في الارض يتصرف فيها ويمشي في مناكبها من؟ الله أهل يعيش على القمر؟ على المريخ؟ على الجحل؟ لا ماكنات من في الأرض والله منها مسبو. ما ماكنات من في ولا لا تحركت ومشي ومعن بيتعصي الساعة؟ حرار تقولنا للمفتين لأخصي الله بتعرفت وده ما لا شاء الله يعني أيضا. ما الفضل؟ لكن هي فضل إلا إله إلا الله محمد رسول الله فضل فضل كبير كلنا كل إله إلا الله ولذي الفضل كبير من يقول في القول هذا وإنا في الحديث الصحيح يقول من النار من النار من كان في قلبه مثقال ذفرس وفي رواية متقال ومتقال ومتقال ثلاثة ومتقال فالله يعني هذا مضوء إليه سبحان <تصفيق> الله سبحان الله قد شوف شوف يعني قوة هذه من قلبه وحتى حين سناوله المعاصي كيف كان حاله هل كان يبكي أم كان فرحاً هلوة, هلوة, هلوه هل راح ربنا يعلم الدفاع يعلم الدوافع هذا مضوء إليه ما لا يقصر فلان نعم فلان لا وقال له هذا ايه وقد يجب فلان من فلان دعا اما لو ذألو من لذلك الذي كان يقول على ولكن النار وكان في قلبه مثقال دهر مثقال النار ده نار مثقال شعيره مثقال دهره ده ترى؟ الى اين ايه ايه؟ الى, الى هاي هاي الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيوه لا لا لا لا مو صحيح مو مو بين الأحاديث قلقة هذا الذي ينتهي ويسقط عليها على أذيها وقولا اشهد الله أسمى للسلام وإلا من يعترف بها لأنه في الحديث الصحيح. أنه يشبع المؤمنون ويشفع الأنبياء ويشبع القول يا ربي يقول المؤمنون يا ربي فلان كان معنا في الصلاة أو فلان كان يحج معنا وكان يحطانه كل يشفع ثم يقول يبقى رب العزة ويخرج قوما ما قدموا عملا ما في الصلاة ولكن ليس صحيح ما قدموا عملا صالحا انما كان عندهم عقيده يخرجهم من النار، وقسمته في وفي اعناقهم خاتم عطاء الله. لا تقلوا من هذا الحديث، كم من هذا يوفونا. اللحن. اللحن والنظر يكون النظر وامر الله قلت الله لا تطلع ها يرضى الله والنظر اذا فيه نظر النظر يعني عن عصيه في يعني النظر غير محرم وفي النظر المذموم اما النظر المذموم فواجب الانسان يمسك قصرا تطاع الله ما يصبح كثيراً، ما يصبح كثيراً، ما يصبح كثيراً إيشان نفسه للتقصير، ويلزم نفسه لأن يكون ثلاثة أيام وثلاثة حالة وقت الزمع نفسه بان يتصدق بك ليش انه قطر، فلانه قطر، ما سيفعلون رئيسه وما يفعلون فهذا النظر مطلوب ومشنوك وهناك نظر آخر غير محلول. وانما تم قرز بن ابراهيم سحره لي من البطيخ في هذا مرض او هذا عنه حبيبه او ضاع منه شيئا في ضاع منه ويقول اذا وجدت الضائع او اذا شفينا الله المرض ساصوم بك او اتصدق بك او افعلت لنا طاعه في هذا غير محدود ولا بد ان يثيب بنظره، قد تصدق نظره قال يا لابد عبد قال قام يطرح له لابد ابو بمقابل كان خذعس والله ما سالنا جد هذا غير خالد قرطبه ربنا ما يستحضر به من البخيل ها من انا هذا عرب النظر الآن النظر الآن ليش لأنه كان هناك شرط اللي عبر لي انا لو اصلي لك حتى تعود بريدك انا لا حتى كالسجين اذا إن ستسليش انا ما اخذ انا شعب هكذا يقوم اصلي سيديه لا حوال تقول لما هذا النظر الآن والأخضر بهم قالوا انهم اتخذوا ضمن فالنظر الحبود والنظر الحبود والنظر الحبود وكلامهم ينتضي ايش؟ ينتضي الوفاء به. في شؤال اخر يقول اهم تطلق العظمة على الكافر في وقال ان فلان ان فلان من فلان يتعرف عظيم عظيم ثابت يقول عظيم عظيم لن تقول عظيم إيه؟ يعني يهود ضراط عظيم تقول عظيم يجب ان تقول عظيم ليش تقول عظيم تقولين عظيم من ناحية ايه الحينة السياسية من ناحية الجدد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب لهلطن قال من محمد رسول الله الى يا رب عظيم والله عظيم والله سبحان الله قبل أن تهلكم خمسة عشر ذي ذي الله عز وجل في في في أبي جهل ذوق إنك أنشر عظيم ذي لا حول ثم قال حكم الله في رجل يتهم أخاه بالنواق او الجنة هذا الذي يقول في أخيه المسلم إما أقول جنة من الناس أقول الإجلاب يقول شيئ يقول ذلائك إذا قال هذه الكلمة ولو في المسلم يجيل وأن يجيل ثمانين ما يخرج منها هو اللون وطبعا عز وجل والذين يرمون المحصنه في المحصنات العائلتان اما تلك الزانيه التي تعجن بناها في الشارع وشوف بيت يا ايها العالم شوف انظر خلاص لا الذين يرمون المحصنه ليش في لأن لان الزبده النساء افرع واقطع لذا عبارة، والذين يرون النحشنة والذين يرون النحشنة ثم يميزوا بأربعة سوداء، يا رب أسب بثلاث سوداء، لا بد أربعة سوداء. ثم لم يجيء الاربع شهداء او كملوا في لا يفقد شفت في المرك المسجد والاخر والاخر ها والاخر ما جاء لا ترى ترى سيدي ولو كان جاء ولو كان اكبر عائل يكون هذا فجدوهم 80 دولة. أي كلمة هذا في المجتمع الإسلامي <تصفيق> في مجتمعين عندما اليوم صار الزنا بالزباة والتباطؤ، في وسط النساء قطع تعير البنت والمرأة بكونها ما عندها ليش ما عندها إذا ما ما عليها أقبال، ما هي رائجة، بدأ بدأ فتفتح التنسي التي ها تتقادروا هالناس من هنا وهنا هاي تقول يعني تشتاقر على الحياة وإن عند ثلاث سداء ها أصدقاء ثلاثة أصدقاء أو أربعة أصدقاء أو عند شميطان الكل يطولهم ما شاء الله لا يجب قلب الموتر معروفة والمعروف هو ممتاز والله يحكي لنا صعوبة التجربة عالية في التجربة، نعم، طيب سؤال اخر يقول ما هي الجرس التي بها نعرف حقيقة الصوفية؟ سبحان الله انا انصح بقراءه كتاب الفكر الصوفي هذا افضل كتاب وهو من اجل اشواق الباخره الفكر الصوفي يعبد عمان ابو الخالق الفكر الصوفي هذا اعظم كتاب من وضوحهم وكذلك كتاب سلبيس تلبيس البيس المجدوري يقولون اشتري كل نتيز تنتصر على البيس زع كل نتيز واشتري التلبيس تنتصر على البيس زع كل نتيز واشتري التلبيس يعني هل تخصها الشيء على البيس وكثم أخرى من النيه دورتي أنا أحبّل هذا هذا ثم يقول الأرض ورد صلى الله في القران الكريم على صيغة الجمل ثم الغرب ذلك مثلا قوله تعالى إن نعم نزلت فيك وإن لول عارفناه ولكل الملائكة جمل كل هذا الأهرام الكبير لكل علماء لول العرب العرب فالوحي اللي أرد أن يفاتل ملكا من المنوط أو, أو يريد رئيس الرؤساء يقول له لا يقول له أنتم ليه يتسعبين على الضغط العربية يقول أنتم فعلتم يا هلاء كده يعني أنتم جيبات وأهضار يمطرناها وما وثم ياتي مسيحة بصيغة الجمل ليج بالتعلم هذا بالتعلم، وبعض الذين قالوا قد يكون قد يكون الأمر ولكن كونه ذا القائم قد يكون ذا كان يعني صخر الله الملائكة يقول تعالى يقول مثلا ان نحن نزلنا فيك إنما جبريل وكذلك جيه توتر مع جبريل من الملائكة. والإنزال كان في جبريل قد ياتي هذا النون او أو ياتي نحن هكذا يعني مقصود فيه حتى عمل أولئك ملئك أولا هو ما قلنا في الاول فالله دائما يقول لكم أنا ولم يقول نحن فعلنا هي من هي المريمية الله سبحانه وتعالى إيه. سؤال أخير شاء الله يقول هل يجوز الانسان ان يصلي على التراب هكذا عندي اا ان صنع نعم اقول يعني ضرورة نعم اما تصلي الارض عندي تطلع ان ترض ثم ايه التكون ثم على الترتون. فهذا لا هذا الشيء اللي هو انا فاهم بالطريقه اللي انت بتقولها طبعا او تشعروا بها بالضبط لف اللهم صل جميعا لما عبادك ويرضى سبحانه اللهم وبحمدك وسلم وبارك على سيدنا لا اله الا انت سبحانه و اليك سبحان ربك رب العالمين